من ابتلاه الله جل وعلا بالمخدرات والمسكرات وهذا ناجم عن أ م ر ي ن عن ضعف ا ل إ ي م ا ن وضعف ا ل ش خ ص ي ة ضعف ا ل إ ي م ا ن ل أ ن ه ارتكب معصيه وضعف ا ل ش خ ص ي ة ل أ ن ه لا يستطيع أ ن يواجه الواقع الذي يعيشه والمخدرات ب أ ن و ا ع ه ا تجنح به إ ل ى عالم الخيال ثم ما يزال في ذلك ا ل أ م ر حتى يهلك عياذا بالله ن س أ ل الله لنا ولهم الهدى ف ي أ خ ر ى قد لا تصل إ ل ى م ر ح ل ة المخدرات لكنها فتنت ب ح ض ا ر ة الغرق فتراهم في بعض الطرقات ا ل م ع ي ن ة كسلطانه في ا ل م د ي ن ة شارع ا ل ت ح ل ي ر مثلا في ج د ة شارع الملك خالد في الخبر أ م ث ا ل طرائق م ع ي ن ة يلبسون أ ل ب س ه لا تليق بشخص مقتنع أ ن ه رجل فضلا على أ ن ه مقتنع أ ن ه مؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وقال ليس الذكر ك ا ل و ن ف وجعل لكل الناس ش ر ع ة ومنهاجه طريقا بين وهؤلاء فيهم ضعف إ ي م ا ن وفيهم ليس نقول ضعف ق ض ي ة ش ج ا ع ة لكن فيهم مركب نقص و مركب النقص ي أ ت ي أ ن ا ل إ ن س ا ن كلما شعر بنقص في نفسه حاول أ ن يغطيه بشيء آ خ ر فهو يحب أ ن يلتفت الناس إ ل ي ه و ا ل ت ف ا ة الناس إ ل ي ه يبحث عنه ا ل إ ن س ا ن ب أ ي ط ر ي ق ة هذا شيء جبل الخلق عليه لكن اولئك الفئه تحتاج إ ل ى نوع من ا ل ر ع ا ي ة من المربين والاباء لكنهم ظلموا أ ن ف س ه م ظلما كثيرا بتلك ا ل أ ج س ا د ا ل ح ا ل ي ة والسلاسل التي تلبس وامثالها عافانا الله و إ ي ا ك م من ذلك ا ل ف ئ ة ا ل ث ا ل ث ة ف ئ ة قد لا تكون من هؤلاء لكن ليس فيهم همه صحيح أ ن الله حماهم من المخدرات حماهم من, من التزيين لكنهم يسمون في عرف الناس أ ش خ ا ص عاديين ليس فيهم أ ن يرتقي بنفسه والعاقل ينبغي أ ن يكون يوم خير من أ م س ه و غ د ه خير من يومه يرتقي ر أ ي ت ك أ م س خير بنيل اين و أ ن ت اليوم خير منك أ م س ي و أ ن ت غدا تزيد الخير خير كذاك تزيد سادتنا وتمسي ف ا ل إ ن س ا ن يرتقي بنفسه إ ل ى المعالي يوما بعد يوم هؤلاء ف ي ه ا راضيه بوضعها ولا يحسن ب ا ل م ر أ ن يرضى بوضعه في طريق المعالي و ف ي أ ه ل جعلكم الله واياهم و ا ن ا منهم و ظ ن ن اكثركم منهم تكلم عن الشباب كبار السن ع ذ ر و ن ي هؤلاء يصدق عليهم كثيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم وشاب ن ش أ في ط ا ع ة الله وهؤلاء هم الذين بهم تفخر ا ل أ م ة وهم الذين بعد الله جل وعلا تعتمد عليهم ا ل أ م ة لان عرف التاريخ أ و س ا وخزرج فلله أ و س قادمون وخزرجون و أ ن ا أ ق و ل لهم و ص ي ة و ا ح د ة م ه م ة يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي قالها بعد أ ن قال واسمعوا واطيعوا و إ ن ت أ م ر عليكم عبد هذه و ص ي ة العرباض بن ساريه ا العرباض حديث ي ر بن س ذكر فيها سلم تقوى الله والسمع و ا ل ط ا ع ة والبعد عن البدع فالبعد عن البدع أ ك ث ر الشباب محفوظون منه ولله الحمد باقي ق ض ي ة الخروج على ولاه ا ل أ م ر هذه مهلكه من المهالك ل أ ن اتباع ولي ا ل أ م ر أ ص ل ا جعله الله دين ومله وقربه وقد قلت قبل قليل بحماس زائد قليلا أ ن ا ل إ ن س ا ن يعرف دينه إ ذ ا ط ق ط ا راسه لكتاب الله و س ن ة رسوله فلا تجعل هوى قلبك هو الذي يقول وقد ترى أ خ ط ا ء لا تستطيع أ ن تطيقها لكن يمنعك يلجمك السمع و ا ل ط ا ع ة لمن أ م ر الله لهم بالسمع و ا ل ط ا ع ة ولا يعني هذا ترك النصح او ترك الدعوه وبيان الحق م ع ه ذ الله ا لكن أ م ر الله جل وعلا ورسوله ب ج م ا ع ة المسلمين وحذر من الافتتان واصطدام ا ل ر أ ي وسفك الدماء بين ا ل أ م ة الواحد فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هؤلاء الشباب من الله عليهم بدور العلم وحلقات ا ل ت ح ف ي ث والصلوات في الليل وبر الوالدين هؤلاء هم أ ف ض ل هذه ا ل أ م ة في عصره نصحتك فاستمع قولي ونصحي فمثلك قد يدل على الصواب خلقنا للممات ولو تركنا لضاق بنا الفسيح من الرحاب نصحتك فاستمع قولي ونصحي فمثلك قد يدل على الصواب خلقنا للممات ولو تركنا ل ض ا ق بنا الفسيح من الرحاب ينادى في ص ب ي ح ة كل يوم لدول الموت و أ ب ن و للخراب ينادى في صبيحة كل يوم كل